لاهَ قَدْقُناائِدًا شَطَطاءه أُلَا إِقَرْونَ التَّقَدوا مِ دُِهِ آدِهَةَ اللَل يأتُونَ عَلَم لَلَا يأْتُونَ عَلَْمِ ب بِسُلْطان بَيٍ فَمَنْ أَظْنَمُ مِنَّا نِفْتَرَ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 هِيَ غَرَبَتْ تَقورضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ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 وَقالوا رَبّكُمْ عْلَموا بِماَا ل بِسُْم فَبَثُ أَ أحدَدَكُم بِالقِكُمْ هذ إمَدينَةِ فَاليظُرُ فَالْيَظُرأَّهَا أَزْكَ قعَامَ فَلْيَأْتِكُمْ بِِزْق مِنْ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْق مِنْهُ وَْيتَلَقَّف وَلَا يُشْعَّ بكُمْ أحددَ ان انهم ان يذهبوا عليكم يرجوكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ليعلموا ان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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي بِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسِهُ وَإِسْتَبَر متكئين فيها على الارائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ان تديد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدا غيرا منها قلبا قال له صاحبه وهو يحاورو اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نُطْفَةٌ ثُمَّ سَوَاكَ رَجُلاً لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قوة إلا بالله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 من ذلك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وانظر بمنهم مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما فاصبح هشيما الرياح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 تَ المجرنين مشفقينَ مَِّ فِي وَيقولُيا وَنتَنا م ل هذا الكتابابَ ما لِه الكتاب, الكتابِ لا يُغادِر صغيرًا لا يغادِر صغيرَة وَلا الكبَة إلاا أحصَ وَجدد م عَمِن حاضِر وَل وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي أَفَتَتَّخِرُونَ وَدُرِّيَّةَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي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 قال ذلك ما كنا نروا فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني من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 فطرق حتى اذا اتى اهل قريه استطعموا اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجد في ها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ان السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان ورائها ملك ياخذ كل سفينه غصبا وَأَمغُلَامُ فَكَانَ أَبَواهُ مُؤْمنِين فَخَشنَ أي نُررهِق مَا طُغْيان وَكُفْراء فَأَردنَا أي يُبِدلَ مَا رَبّ مَا خييرًا مِنْه زَكاتَهُ وَأَقْرَبَ رُحْم وَأَمَّا الجِدَهُ فَكَانَ لِغُلَ مَْنَتي مَْن فِي المدينةِ وَوكَانَ ت تحتْوا كَزَُّهُمَا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 فَإلَ ج أَعدْدُ ربّ جَعللَمُ دَكان وَكَان وَعْدُ رَبّ حَق وَتَرَكنَا بَعْضهُمْ يَْومَائِذ يَموجُ فيِي بَ وَنُ فيِي خَف الصّوري فَجَمَعنهُم جَى وَعرَضْناَا جَهَّْماَا يَوْومَئِذِ للِْكافِرِينَ عرضا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 لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قُلْ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد